ولكننا أنشأنا قرونا فتطابل عليهم العمر وما كنت ثاميا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ مُعْرِضِينَ